قد فتن الذين موسوعه ن قبلهم ل ل ل م ن ا النابلسي ذ ي ص د ق و وليعلمن للعلوم م الاسلاميه س ي ئ ت أن ي ب ق و ل موسوعه ا ل ل ه ف إ ن أجل ا ل ل ه وهو نآت ا ل س م ي ع للعلوم ي م ن ج الاسلاميه ه يجاهد د فإنما ن ه إن ا ل لغني ه عن ل ل ع ا والذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أ ح س ن الذي كانوا يعملون ووصينا ا ل إ ن س ا ن بوالديه حسنا وان جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما الي مرجعكم فانبئكم بما كنتم تعملون والذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آ م ن ا بالله ف إ ذ ا أ و د ي في الله جعل ف ت ن ة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن انا كنا معكم ولئن جاء موسوعه ا ل ن ا معكم أ و ل ي س ا للعلوم ه ب م بما في ص د ر ا ا ل ل ع ي ن وليعلمن ا ل ا س ل ا ل م ن ا ي ن وقال الذين كفروا للذين آ م ن و ا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين, وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء انهم لكاذبون وليحملن أ ث ق ا ل ه م و أ ث ق ا ل ا مع أ ث ق ا ل ه م و ل ي س أ ل ن يوم ا ل ق ي ا م ة عما كانوا يفترون ولقد أ ر س ل ن ا نوحا إ ل ى قومه فلبث ف ي ه أ انف سنه إ ل ا خمسين عاما فلبث فيهم أ ل ف س ن ة إ ل ا خمسين عاما ف أ خ ذ ه م الطوفان وهم ظالمون ف أ ن ج ي ن ا ه واصحاب ا ل س ف ي ن ة وجعلناها آ ي ة للعالمين و إ ب ر ا ه ي م إذ قال ق ل و م ه ع ب ه ا ل ل ه و ا ت ق و ذ ل ك م خ ي ر ل ك كنتم م إن ت ع ل م و ن ن إ م ا تعبدون من دون من ل ا س ل ق و ن إفكا إ ن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق و ع ب د و ه واشكروا له إ ل ي ه ترجعون و إ ن تكذبوا فقد كذبتم من قبلكم وما ع ن ى الرسول إ ل ا البلاغ ا ل م ب ا ر أ و ل م ي ر و ا ل ل ه ا ل خ ل ق ثم يعيده إ ن ذلك على ا ل ل ه ي س ي ر ق ل س ي ر و في ا ل أ ر ض ف ا ن ظ ر و ا ك ي ف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشاه ا ل آ خ ر ه ان الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء واليه تقلب ولكن يجب ا ل ان و م يكون هناك اشياء ا ن ر ى في المسجد ذ ي والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد لهم ع ذ ا ب أ ي م ف م ا ء الله ن جواب قومه إ ا ا أن ق الحسنى و أو ه ر ق و ه ف ج ا قال إ ن م ا اتخذتم من دون الله أ و ث ا ن ا موده بينكم في ا ل ح ي ا ة الدنيا ثم يوم ا ل ق ي ا م ة يكفر بعضكم ببعض و ي ن ع ن بعضكم بعضا وماواكم النار وما لكم من ناصرين ف آ م ن له لوط وقال إ ن ي مهاجر إ ل ى ربي إ ن ه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إ س ح ا ق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوه والكتاب واتيناه أ ج ر ه في الدنيا و إ ن ه في ا ل آ خ ر ة لمن الصالحين ولوطا اذ قال لقومه إ ن ك م ل ت أ ت و ن ا ل ف ا ح ش ة ما سبقكم بها من أ ح د من العالمين أ ئ ن ك م ل ت أ ت و ن ا ل ل ل ر ج ا ا وتقطعون س بما ي في ل وتأتون ا د ك ل م ن كان ر ف م ك ا جواب قومه الا أ ن قالوا ائتنا بعذاب الله إ ن كنت من الصادقين قال رب ص ر ن ي على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا إ ب ر ا ه ي م ب ا ل ب ش ر ى قالوا إ ن ا مهلك اهل هذه ا ل ق ر ي ة إ ن أ ه ل ه ا كانوا ظالمين قال إ ن فيها لوطا قالوا نحن أ ع ل م بمن فيها لننجي انه و أ ه ل ه إ ل ا ا م ر أ ت ه كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوطا سير ب ه موسوعه ا و ل ن ا ب ل س إ ل ل ع ل ا م ر أ ت ك ك الاسلاميه ن من ت ا غ د ن ن ز ل على و أهل ه ذ ه النابلسي ق ر رجزا ي ة م ل ل ع ل ا م ا ل ا س ل ق ا م ي لقوم يعقلون و إ ل ى مدين أ خ ا ه م شعيبا فقال يا قوم ع ب د و ا الله وارجوا اليوم ا ل آ خ ر ولا تعثوا في ا ل أ ر ض مفسدين فكذبوه ف أ خ ذ ت ه م ا ل ر ج ف ة ف أ ص ب ح و ا في دارهم جاثمين وعاده وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أ ع م ا ل ه م فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم بالبينات ف ا س ت ك ب ر و ا في ا ل أ ر ض وما ا ك ن و ا س ا ب ق ي ن ف ك ل ا أخذنا أ بذنبه فمنهم من ر س ل ن ا ع ل ي ه حاصبا و م ن من ه أخذته م ا ل ص ي ح ة و م ن ه م من خسفنا ومنهم من خسفنا به ا ل أ ر ض ومنهم من أ غ ر ق ن ا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أ ن ف س ه م يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أ و ل ي ا ء كمثل ا ل ن ك ب و ت ا ت ت خ ب ي ت الله وإن أوهن ا ب ي و ت ب العنكبوت ي يعلمون ت كانوا ا لو ل ل إن يعلم م الحسنى يدعون من دونه من شيء دونه وهو من من ا ع ز ز ي ا ل وتلك موسوعه ا ل ن ا ب ل ا ي ل ل ا ل و م ا ل ا س ل ا م ل ه ا ل س م ا و ا ت و ا ل أ ر ض ب ا ل ح ق إ ن في ذلك لآية للمؤمنين ذلك أتل م ى ورحي إليك م ن الكتاب و أ ق م ا ل ص ل ا ة إ ن ا ل ص ل ا ة ت ن ه ل ع ن ا ل ف ح ش ا ء و ا ل م ن ك ولذكر ر ا ل ل ه أكبر و ا ل ل ه يعلم م ا تصنعون ولا تجادلوا اهل الكتاب إ ل ا بالتي هي احسن إ ل ا الذين ظلموا منهم وقولوا آ م ن ا بالذي أ ن ز ل إ ل ي ن ا و أ ن ز ل إ ل ي ك م و إ ل ه ن ا و إ ل ه ك م واحد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 وما يجحد ب آ ي ا ت ن ا إ ل ا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إ ذ ا لارتاب المبطلون بل هو آ ي ا ت بينات في صدور الذين أ و ت و ا العلم و م ا يجحد بآياتنا إلا ا ا ل ظ ل م و و ن ق ا ل و الله و أنزل ع ي آ ي ا ت من ربه ق ل إنما الآيات س ن الله وإنما ل ر ح موسوعه ل النابلسي ي د للعلوم ا في ا ل س م ا و و ا ت ا ل أ ر ض و ا ل ذ م ي ه اسماء الله أولئك ا ل خ ا س ر و ن ى ويستعجلونك بالعذاب ولونا اجل مسمى لجاءهم العذاب ولياتينهم بغته وهم لا يشعرون ي س ت ع ج ل و ن ك بالعذاب و إ ن ج ه ن م لمحيطة ب ا ل ك ا ف ر ي ن يوم ي ش ا ا ل ع ذ ب من فوقهم ومن تحت أ ر ج ل ه م و ي ق و ل ذوقوا ما كنتم ت ع م ل و ن ي و م ي ش الاسلاميه و م و س و ل ذ و ق ه النابلسي ما كنتم ت ع و ي ع ا للعلوم ا ل ا س ل ا ئ ق ة ا ل م و ت ق ه الموت كل نفس ذ ا ئ ق ة الموت ثم إ ل ي ن ا ترجعون والذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من ا ل ج ن ة غرفا غرفا تجري م ن ت ح ت ه ا ا ل أ ن ه ا ر خ ا ل د ي ن فيها ا ل ع ا م ل و م ا ل ذ ي ن ص ب ر و ا ع ل ى ر ب ه م ي ت و و ك وكأي ن من د ه لا تحمل ر ز ق ه ا ا ل ل ه يرزقها و إ ي ا ك م و ه و ا ل س م ي ع ا ل ع و ي م ولئن س أ ل ت ه م من خلق ا ل س م ا ا و ت و ا ل أ ر ض وسخر ا ل ش م س و ا ل ل ل ق ق م ر ي و ن ا ل ل ه ج ت م ا يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إ ن الله بكل شيء عليم ولئن س أ ل ت ه م من نزل من السماء ماء ف أ ح ي ا به ا ل أ ر ض من بعد موتها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 لو ك ا ن و ا ي ع ل م و ن فإذا ر ك ب و ا الفلك في دعويه ا الله ل م خ ص ن ل ا ل د ي ن فلما ن ج ي ه م إلى إ البر ذ ا ه م ي ش ض ك و ن ل ي ك ف ر و ا بما ج ت ي ن ا ه م و و ل ي ت ت م ع ا فسوف ي ع ل م و ن أ و ل م يروا أ ن ا جعلنا حرما آ م ن ا ويتخطف الناس من حولهم افبالباطل يؤمنون وبنعمه الله يكفرون ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بالحق لما جاءه أ ل ي س في جهنم مثوا للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا و إ ن الله لمع المحسنين